من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا لرأيته خاشيا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله هو الله الذي لا اله الا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عنا يشكو